ربي إني للفضل طلنتي ظري يا عليمان بذلتي وانكسري قمت بالباب أن منك عطفان يا كافرن بفقاتي وفرري الله الله يا الله الله يا مولانا الله الله يا الله رب اشرح صدري الله الله, الله يا الله الله يا ما أولانا الله الله يا الله ربي شح لي طال مختين في سجني بل وقف دري في غياثين من قبل يفنسي باري وعلى فضلك جزيل يعتي مديد وإلى بابك المنيع أرى الله الله يا الله الله يا ما هنا الله الله يا الله رب إنا عبادك اللهم الله اللهم صدق الله صدق اللهم صدق اللهم الله اللهم يا صدق اللهم صدق اللهم صدق اللهم صدق اللهم صدق اللهم صدق فضله في الوجود والكون سليم أنا عبد من شان النقص ولكن ليس لي طاقة على الاختبار يا الله الله الله الله يا ما هؤلاء الله الله يا الله ربي اشرح لي صدري الله الله يا الله الله الله الله الله ربي الله الله الله الله الله الله الله وغنيني في الغنا وقرب ما زادني إنني في الفنا فرحت في أدي ومردي وحاجتي واختي يا الله الله الله الله يا ما لنا الله الله يا الله ربي اشرح لي صدري الله الله يا الله وسهلي لي امري لي صدري وعلى فضلك المعول فبسط ليلا سنتين على قبيحي عاثاني إن لي في نداك ضمنا جاملان فآغثني واصليح جميعا ولي الله الله الله الله يا الله ربي اشرح لي صدري الله الله, الله يا ما الله الله يا مولانا الله الله يا الله ربي اشرح لي صدري ربي انني لذل فضني ولثي فتاقت مهجتي واحسن دياري ليس لي في سواك يا ربي غسدون يا غيثي في يسرتي وعساني الله, الله الله يا الله الله يا من اولانا الله الله يا الله رب شا لي صدري الله الله الله الله يا ما هنالا الله الله الله رب شا لي صدري